يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ فَقُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ ۚ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا يُدْرِيكَ عَنِ السَّاعَةِ أَكِنَّهَا قَرِيبًا ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واعطنا الرسولا وقالوا ربنا تَنَاوَ كُبَرَاءَ أَلَا فَضَلُّوا النَّبِيلا رَبَّنَا آتِهِمْ ضَرَّيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَفُونُوا كَالَّذِينَ آمنُوا مُوسَى فَضَرَّهُمُ اللَّهُ مِنْ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 من جبار فبين ان يحننها واشفق منها واشفق منها وحملها الانسان ان كان ظلوما جهلا ليعذب الله المنافقين والمنافقات ليعذب الله والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما